هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟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 بلج في عتو ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأٌ أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّ أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟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 قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَن مَعِيهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَرَارٍ مُبِينٍ